بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض الذين كفروا ربهم مات و نور قوم الذي كفروا بربه يعدون فمن الذي خلقكم من طين وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فتوف يأتيهم لم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن نتناهم في الأرض ما لم يمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم لدوارهم وجعلنا الأنهار تجري من سحفهم وجعلنا الأنهار تجري من سحفهم فأهلكناهم بذنوبهم وإن شأن فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا قُلْ الْقَذَرُ كَفَخَاقٍ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سيروا فِي رِزْقِ رَبِّي وَفِي الْأَرْضِ كُلٌّ قَدْ حُسِبَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنْ كسب على نفسي رحمه لا يجمعنكم يوم القيامه لا عرف فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل اوي للسماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من, من المشركين قل إني أخاف إن عطيت ربي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 شهدوا بي وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنب وقوم به ومن بلغ أئنكم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فكاءكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنة إلا أن قالوا والله ربنا والله عبنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضلوا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 وَهُمْ ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفتهم وما يشعرون ولو سرائد وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب فقالوا يا ليتنا in the وَمَا كَانَ لَهُمْ أَن يُؤْمِنُوا وَهُمْ يُكْفَرُونَ وَهُمْ يَحْمِلُونَ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلا سَاءَ مَا يَزِغُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خير للذين يشقون فلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد قذبت رسل من قبرك فصبروا على ما كذبوا وأودوا دَافَعُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَأَدْرُوا حَتَّى آتَاهُم نَّقَرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ الْكَلِمَاتِ اللَّه وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ يَرْضَاهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبغي نَفْسَكَ فإن استطعت أن ترتغي نفقا في الأرض أو, أو كل من في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين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 ولا طائر يطير وما من زابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أنفالكم ما فرقنا في الكتاب بآياتنا ثم وربكموا في الظلمات من يشأ له يضيه ومن يشأ يجعله على صعاط مستقيم قل يا رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم ساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء, إن شاء وتنفون ما تشركون ولقد أرسلنا بذلك فاخذناهم بالبأس فاخذناهم بالبأس يضمرون لعلهم يتضرعون لولا ان جاءوا باثنا لتضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون كيوم غني فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فروا بنا او تو اخذناهم بغته اخذناهم بغته زادهم منبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين قُل لَّوِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَمَدُّوهُمْ بِقُوَّةٍ أَو بِأَيِّ على تُرْسِلُونَ قُل لَّوْ كَانَ لَدَيَّ سُلْطَانٌ مِّنَ اللَّهِ لَأَمَرْتُ بَعْضَ عِبَادِهِ أَن يَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَيَظْهَرُوا بِهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُل لَّوْ كَانَ فليهلك إلا القوم الظالمون وَمَا نرسل المرسلين إلا مبشرين عن دين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآيات لا يمثهم العذاب بما كانوا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 ببعض يقولوا وهؤلاء من الله عليهم من الله عليهم بيننا أليس الله بأعلم ذي الشاكرين جاء كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَن مَّنْ عمل مِنَ النَّاسِ مِنْكُمْ فَتَغَيَّبَ بِجَهَالَةٍ بِجَهَالَةٍ فَسَتُغْفَرُ لَهُ بَعْدَهُ وَأَصْلَحَ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَذَلِكَ فَصْلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ قُل إِن مَن يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي أَخَافُ رَبِّي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قُلْ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ فَسَتَكُونُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ قُلْ إِنِّي أَعُوذُ لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ بي الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَإِن تَدْعُ مُفَاتِحَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا, حبة ولا حبة 119. وفي <تصفيق> ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في عباده ويرسل عليكي حفظة حتى الا له حكم وهو اسرع الحاسدين ومن يردكم ان يهن قل البر والبحر تدعونهم تضروا تضروا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 إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإنا ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين دينهم لعبا ولهما وغرتهم الحياة الدنيا وبشر به أن تبسل نفس بما كتبت ليس لها ليس لها من دعم الله ولي ولا شفيع وإن تعديق العدل لا لهم شرابا de وكيف أخاف ما أشرتهم ولا تخافون أنكم أشرتهم بالله ما لم ينزي به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمنين نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق وعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وماروس و زكريا ويحيى وعيسى و اياس كل من الفالحين و اسماعيل واليسع وينس ونوطا وكثيرا صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به يشاء من عباده ولو عشر طول حبط عنه مما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن وكلنا بها قوة ليتوا بها بكافرين أولئك الذين مدى الله فبهدى هم قسده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا بكران العالمين وما قبر الله حق قدره إذ قالوا أنزل الله على بشي من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به منفى نوعا وهدى للناس فارعلونه طراطي ستعدونها وتفكون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم يصدق الذي بين يديه ولكم بغم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاة وَتَرَكْتُمْ مَا خَلَّفَ النَّاسُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ أَفَكُنَّ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ أَمِنُهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَفَرَّقَ فالح الحب والنوى يخرج الحي من النيت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأهما تغفتون فالح الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسدانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم ليتمتد بها في برومات البر والبحر وقد فصلنا الآيات قوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة من نفس واحدة ومستودع وقد فصلنا الآيات قوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخي طلعها قهوان دانية وجنة وجن وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونُ مِنْ مُشْتَبِهٍ وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ لترمح الآيات وليقولوا دعا السوال مبينه لقوم يعلمون اتبع ما روحي إليك من ربك لا ترمح لا كان من الَّذِي أَرْسَلَ نُوحًا وَالَّذِي أُرسِلَ مَعَهُ نُوحٌ وَسَيِّفًا أَفَتَغَيَّرَ اللَّهُ بِتَغَيُّشٍ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك طبقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع عثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن فهو أعلم أن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فقلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم, إن كنتم بآياته المؤمنين وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليهم هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَمَثَلِ النَّخْلَةِ الطَّيِّبَةِ لَهَا جَنَّتَانِ مِنْ طَرَفِيهَا كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ باطنة. إن الذين يكتبون العثم سيبذون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يركر اسم الله عليه وإنه لفي الصعر وإن الشياطين لينحون إلى وَإِنْ أَطَعْتُمُ مَنْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَفِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنِ اتَّخَذَ قرية أكابر مجينة par de l'anhe يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استثوكم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا اسلم بعضنا ببعض وبلغنا يَذِيقُكُمْ مَا يَتَخَلَّفُ مِنْ بَعْدِكُمْ أَيَّامًا فقالوا, فقالوا هذا لله بزعم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل كَلَأَوْلَادِهِمْ كَلَأَوْلَادِهِمْ جَكَاؤُهُمْ لِيُرْهَدُوهُمْ وَلِيَلْبَسُوا وَلِيَلْبَسُوا قالوا هذه بني انعام وحرق حجر لا يطعمها ايامهم شاء الا من شاء بذام من نشاء وانعام محرما وانعام لا يذكرون اسم الله عليه do purá Quallho paduí قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحظموا ما رزقهم وحرموا ما رزقهم الله استرا ان على الله قد ظنوا وما كانوا مهتدين وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ وَالرُّمَّانَةُ مُتَشَابِهَةٌ وَغَيْرُ مُتَشَابِهَةٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ حقه يوم حصابه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعاء حمولة وفرشا كلوا مما رزقته الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان لا يظلمن افترى على الله كذبا ليضل الناس. ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهزي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه كُونَ مَيْتَةَ اِلَّا ان يَكُونَ مَيْتَةً او دَمًا مَسْفُوحًا او لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِبْزٌ فَإِنَّهُ رِبْصٌ او فَسْقًا اهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِ ثَمَنِ الطَّعْمِ وَغَيْرِ بَاخٍ وَلَا عَدْلٍ كل نبي ظفر ومن البطل والقلم حرمنا عليهم شحورهما إلا ما حمل الثهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإن ما لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأس عن القوم المجلمين سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من شيء فذلك جذب الذين من قبلهم حتى باقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله حجته بالغة فلو شاء هداكم أجمعين قل هل أم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآخرهم وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَيُرْهِبُونَ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّ اللَّهَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا السَّوَاءَ الشَّمَاءِ وَظَهَرَ مِنْهَا وَلَدًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ مَا نُرِيكُمْ بِهِ عَلَيْكُمْ تَعِبٌ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ بِالْكَمَالِ وَعَنْ هَذَا خَرَاطِ مُسْتَبِينا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 اتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وقد فعلها فنجزي عن آياتنا سوءا كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن سأتيهم بملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله تَنَكِ فَلَهُ عَشْرُ عَنثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُغْنُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِي هَدَانِي فَعَلَيْهِ أَتَوَكَّلُ مَا لِيَ مِنَ إِلَهٍ إِلَّا هُوَ فَتَوَكَّلْتُ من المشركين قل إن فلاكي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسبك عليها ولا تذروا أذرة مذر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم سينبعكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُو إَّ بجلَكُمْ خَلَ إسَنأَرضِم رفَ باضضَكُ فَقَذاضٍ زَمَجافِرٍ يابِلُ وَكُْ لَبِ وَك فيمَا سَكُْ إِ رَزَّّكَ سَرع لِ ععقابِ وَإَِّهُ لَ